جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آه. يقول السائل هل لي أن أصلي إحدى عشرة ركعة مع الإمام في صلاة التراويح في رمضان وأخرج لحديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فإذا اكتفى الإنسان بإحدى عشرة ركعة موافقة لحديث عائشة رضي الله عنها يخشى أن, يفوت أن يفوته هذا الخير العظيم وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف والإمام الذي يصلي قدرا زائدا على هذا العدد على إحدى عشرة ركعة لم يخرج بصنيعه ذلك عن عموم قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحده إذا خشيت الصبح فأوتر بواحده فإذا كان الإمام يزيد على هذا العدد الاولى أن يصلي معه المسلم حتى ينصرف ليحقق. قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإذا لما يرغب في ذلك وأحب أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة فإنه هنا لا بد من التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الأفاضل وهو أنه يجلس خلف الصف ويتحدث مع رفيقه أو مع زميله حديثا يشوش على المصلين وهذا من الخطأ وإذا كان رفع الصوت بالقرآن الذي يؤدي إلى التشويش على المصلي أو على القاري ينهى عنه فكيف بالأحاديث الجانبية ولهذا إذا كان لا يريد أن يزيد على 11 ركعه فيذكر في الله أو يقرأ القرآن أو يستغل وقته بأمر مفيد المهم لا يكون سببا للتشويش على المصلين وإشغالهم عن صلاتهم وعن الخشوع فيها نعم هل أسماء الله وصفاته تتفاضل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وقال إن رحمتي سبقت غضبي فهذه الأحاديث وما جاء في معناه يدل على ذلك وأيضا الحديث الآخر قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى وأسماء الله الحسنى أيضا تتفاوت في معانيها بعضها أسماء دالة على معان عديدة وبعضها دال على معنى مفرد وبعضها ترجع إليه معاني جميع الأسماء مثل ما قال أهل العلم في لفظ الجلالة الله الله أي ذو الألوهية والألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال فترجع اسماء الله الحسنى كلها إلى هذا الاسم ولهذا بعض أهل العلم قال هو الاسم الأعظم وبعضهم قال الاسم الأعظم هو الحي القيوم لأن جميع الأسماء الصفات ترجع إلى هذين الاسمين صفات الذات ترجع إلى الحي وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم ولهذا ذكر وذكر اسم الجلاله الله في آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن فهذه فهذا ونحوه مما يدل على ذلك يقول كنت في مشاجرة مع أحد الأشخاص وقمت بسب الدين بدون تعمد فارجو الافاده سب الدين رده بدون تفصيل سب الدين او سب رب العالمين او سب الرسول عليه الصلاه والسلام رده رده عن دين الإسلام وبمجرد السب لله أو لرسوله او للدين يرتد الانسان عن عن دين الله تبارك وتعالى و ولهذا يجب على على الانسان ان يحذر من هذا اشد الحذر وأن ينأى بنفسه عن مثل ذلك لأن مثل هذا رده ومن حصل منه ذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد دينه من هذا الكفر بالله العظيم الذي هو أشنع الكفر وأفضعه والعياد بالله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك